يمك خداني الشوق يمك خداني الشوق عطشان ياتي منك اريد الماي لهفعتني ياتي لهفعتني ياتي لهفعتني ياتي يمك خداني <متحين> الشوق <متحين> عطشان ياتي شان روحي شلون أرويها وارتاح قالت لي هاي الناس قالت لي الإجراح برض الباقيعي الماي نترابين الضاح كل ما يقصد لي وراح كلها ما ينزاح كل ما يقصد ما يقيب لما الجي روحي طيب خل هل, هل تسيب جافج ديري تاك Sehame se jahan sajte the Yanakkadan Jordan يمك خذاني يتشوت يا أطهار تراب جيت بشكوتي الحال كل لحظة يرتاب يمك اي جيت اي بصوت ينده بالأحباب انت الباقي عيد شوف كل هاي الأسباب انت الباقي عيد شوف كل هاي الأسباب bizit aishig mudan ada deklamam enjem gemek amanesin bil demidiretek gemek amanesin bil demidiretek yanakdanim jordan atsoni dirtek gemek eridi mykun gafkeni teki kuy kuy ساع ساعه قلبي يصيح ملتر وشلون كل ما يصيح بصوت بشيني العيون كل ساعه قلبي يصيح ملتر وشلون كل ما يصيح بصوت بشيني العيون رأي إنت وذي ميض بجلي صلون ممّا تاكب هنروح خافني يحزدون ممّا تاكب pani hadjon kul sa'a fakir bik min nasma ad tarik tajri ma haditi alek shahidni ritik tajri ma haditi alek shahidni باقي ان روح تربق دي واه ليكه طهارن اكساد يمك واه انت الباقي عيل روح تربق دي واه ليكه طهارن اكساد يمك واه يا تنت بالاش واق تنت لي واه تراجي كان افعلوح نموتها تراجي كان افعلوح no wita hai bhage kelewa la subb elam wela galbi shkiter belwa bensem khaydeti bhage kelewa la subb elam wela galbi shkiter belwa bensem khaydeti galbi shkiter كان على التوزيع والهندسة الصوتية كرار الموالي, كرار الموالي أداء الرادود الحسيني حسام العابدي كلمات الشعر الحسيني سيد عباس الهماشي المونتاج أحمد الزيدي